الحمد لله وكفى وسلامه على عبادين الذين اصطفى لسيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابتي الكرام والبيتي العظام من المستقبلين الشرفة وبعد إخوة الكرام نسأل الله رجل فعلها أن يحيي هذه الوجود طيبة نشكر لكم صبركم على طلب العلم وأن يديم علينا وعليكم هذا الخير وهذه بشارة خير لأننا في مجلس العلم وهناك بشارة, إخوة بشارة أخرى من الخير في يعني قد علمتم أن الصدور قد اهتمت بأمر وانفرج فانفرج الهم بفضل الله رجل علمت بأن الصدور اهتمت بأمر أغمهم وأواصر المحبه هي أقواها في هذا هذا الأمر الذي فيه الغم والهم انفرج بفضل الله لا فعلان لم يكن متكاملا لكن انفرج الدروس نبدأ بالدرس أفصح روح لأهل ليبيا يفسحون لك اسوال انت انا ما عندي الحمد لله قد زففت اليكم هذه البشره الطيبه امين امين ابشروا ابشروا هذه حال المسلم هي حال المسلم طريقه وعر جدا ايه لو طريق وعر لأنه, لانه في الاخره لا لا وعوره الأحوال لا حزون بحال من رفع وكرام وعذو وسمو وتمكين و و و و و وجوار الرحمن كفى وجوار الرحمن كفى رب يحفظكم من كل سوء <تصفيق> تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتدى بهدى قال المؤلف رحمه الله تعالى اعتقاد <تصدير> الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة طيب ومتشف. بعد فهذا تصدير الباب أما بعد فهذا لا قال المؤلف رحمه الله اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة في أهل السنة وجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبأس بالموت والإيمان بالقدر خيره وشركه الله أكبر طيب هو هنا المصنف صدر الباب كما قلنا أنه جمع, جمع لنا جملا أو عقائدية من الأهمية بمكان تجمع لك عقيدة أجسون والجماعة تحديما على إكتاء العقيدة النقية والتي بها ينجو المرء التي بها يقابل ربه جل في أولاد لامر نفسه على حيدة بينه وبين الرسول ﷺ ولا الصحابة الكرام هذا هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هي عقيدة الصحابة الأخيار الكرام وقد بينا من أن هذه الجمل من الأهمية بمكان لأن الحيدة عن مثل هذه الاعتقادات فهي فيها ما فيها من الانحراف وفيها ما فيها أيضا من عدم التوفيق وأنا رأيت من الأماجد،, الأماجد لم يوفق في مثل هذه المسألة ويعني قد وستعى المسألة وهون فيها وقال وهذه مسألة يصح فيها الخلاف ويسع فيها الخلاف مثلها مثل مسألة الوضوء من لحم الجزور مثلها مثل مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة خلف خلف الإمام هل يتتعين أو لا تتعين ووسع في ذلك ولم ينضبط في قوله وهذا قول باطل من أصله وهذا قول لم يوفق فيه صاحبه ونسأل الله للعالم أن تنغمر هذه الزلة في بحر حسناته وبحر علمه ونسأل الله للفعلاء أن يجعل ذلك يعني أمامنا عيانا أن, أن نعلم أن هذه من عظيم ربوبية الله للفعلاء مهما على الشأن مهما كان الإتقان فممكن للإنسان أن لا يستوعب أو أن يزل ولا يتسع علمه لأمور الله للعالم ان أغلاقها أغلاقها ولا يمكن أن تفتحها وإن فتحا فتحا الله ذلك فعلا ولا تفتح إلا به وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال وما بكم من نعمة فمن الله والحديث الصحيح عن النبي السلام في الصلاة قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم وأحصيها لكم ثم وفيكم إياها قال فمن وجد خيرا وليحمد الله وما نرد غير ذلك فلا إلومنا إلا, إلا نفسه فالشيخ الإسلام هنا يقول انا جمعت لك جملة من اعتقاد السلف فقال وهذا اعتقاده فهذا بعدما قال للتنبيه وأيضا جذب الانتباه أما بعد للتنبيه أما بعده فهذا اعتقاد الفرقة النريه قال هذا اعتقاده وهنا إضافة الاعتقاد إلى الفرقة النريه وكأنه يقول وهذه العصابة وهذه الطائفة التي نجت وأنجاه الله جل في علا المعتقد قال اعتقاد والاعتقاد هو الربط والشد في اللغة وفي الإصلاح هو ربط القلب على, على, على توحيد الله دل في علاء وأركان الإيمان الستة التي التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإيمان قال هذا اعتقاد الفرقة الندية اعتقاد الفرقة الندية هنا نقف معها طويلا في هذا البال وسمها الفرقة الناجئة وبعد ذلك قال المنصورة يعني أنا الآن وسمها بصفة أولى قال الفرقة الناجئة اولا هو قال الفرقة والفرقة هذه دلالة على التقليل أيضا يعني فرقة دلالة على التقليل ولذلك هذا يدلك على ضعف الحديث الذي قال فيه استواد الأعظم لأنها تقول أنها في اعتقاد استواد الأعظم يعني يدخل معهم العوام وغير العوام في هذا ألبا استواد الأعظم هذا ليس صحيح هذا ليس صحيح بل ما من حديث وما من آية إلا يتمدح القلة لكثرة ولذلك قالوا السلام ستفترق أمتي على 73 فرقة قال افترقت الهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى على 27 فرقة كلها في النار إلا واحدة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار كلها في النار إلا, إلا واحدة لذلك وقال اعتقادوا الفرقة الفرقة هي الطائفة والطائفة كما قلنا فيها إشارة على التقليد قال الله جل في فلولا نفر من كل فرقة منهم طائبة ليتفقوا بالدين وننذروا قمام إذا رجعوا, إذا رجعوا إليه فقال الفرقة وكنا الفرقة هنا فيها التقليل وهذا التقليل بأن بأنهم قد ارتبطت قلوبهم على العقيدة النقية عقيدة النبي وعقيدة الصحابة ولأنهم أيضا قد شدوا على, على قلوبهم بأواصل المحبة في الله جل في علاه وهذا لا يمنع الخلاف بينهم هذا لا يمنع وقوع الخلاف بينهم فيقع الخلاف وخلاف يسع وخلاف لا يفسد الود قضية وهذه في المسائل الاشتهدية أما في مسائل الاعتقاد فلا اختلاف فيه وما وقع من خلاف في مسائل الاعتقاد كان اختلافا في التطبيق لا في التأصيل سمها فروعا سمها تطبيقا سمها ما تسميها لكن لا بد أن تعتقد اعتقادا جزما بأنه, بأنه لا اختلاف في اعتقاد السلف بحرم الأحوال وما عنا في السلف من بعض الأمور التي يحسبونها اختلافا كما في مسألة رؤية, رؤية النبي لربه هذا ليس اختلاف في الاعتقاد هم الجميع على التأصيل مجتمعون وما هو التأصيل هل يرى الله في الأخيرة ولا يرى اجتمعوا على ذلك أن تفرقوا اجتمعوا جميعا فالتأصيل متفق عليه مجمع عليه ثم جاء جاءت جزئية من جزئياته فرد من, من أفراد هذا التأصيل وهي مسألة هل النبي يراه في الدنيا أم لا لأنه سمناها خصوصية هل يراه دو... هذه المسألة هل يراه في الدنيا أم لا لسيما وأن موسى طلب هذا الطلب ربي ألني أنظر إليك قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرى مكانه فسوف تران فلما تجلى ربه هو الآن هو الممكن موجوده هو الآن إذن غير مستحيلة فصح فيها النقاش الرؤية غير مستحيلة ممكنة ولا غير ممكنة؟ ممكن ممكن. ممكنة علق الله على المنك قال, قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران والنسلم أشار قال فلما تجلى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما قال قال سبحانك تبدو لك لآخر الآيات. فهي ممكنة ليست مستحيلة لذلك عمنا خلف عنهم هل رأى أم لا لا سيما أنه قد على بعض الرواس أن السلام لما سئل رأيت ربك قال نور أني أرى صحف على الرواس نور أني أرى هذا كان في لما في الصحابة لا ابن عباس يرى أنه رأى لكن عائشة شوفه انظر عائشة والزج والاستضاء ماذا قالت عائشة لما دخل عليها مسروق دخل عليها مسروق أبو عائشة فقال يا أم انا رايت انهم يزعمون أن ان محمد محمد صلى الله عليه وسلم راى ربه وقالت لقد قف شعري مما قلت افتجت لقد قف شعري مما قلت ثم قال قالت اين انت من ثلاث من زعم من زعمهن فقد اعظم الفريه على الله شوف الزجر وصل لوجه كلام كلام ينقل عن ابن عباس هي لا تتكلم في شخص ابن عباس ولذلك عندما يقال له يا ابن عباس ماذا ستقول تعظيما وتبجيلا لترجمان القران لكن هي تتكلم على اي تفتيت للقوم وهذا الذي لم يفهمه بعض الافاضل تلميذه شيخ الشيخ دل في مساله التلميذ يرد عليه هو يحسب ان هذا تنقيص منه لو, لو جعلها بميزان العلم والعدل ما كانت يعني لكن هو سبحان الله الشيطان بده ياخذ حظه من القلوب والعلم الباهر يمنع هذا يمنع التصناع هي مسألة لابد من ان نرد عليها أما رأيتم كيف الحرب الضروس التي شنها الإمام المسلم على مسألة اللقية والمعاصرة ولذلك ذهل بعض ما لما نظر لهذا لهذه الأسيوف الحادة والورماح والأسنة فقال لا ما يقصر البخاري لا يمكن أن يقصر لا يمكن بهذه الحرب يقصر البخاري شيخه وهو الذي قبل أديه وقال دعني أقبل يا أستاذ المستاذين وسيد المحدثين لا يمضخ إلا حاسر فقالوا معقولة نعم معقول نعم معقول على البخاري لماذا؟ هو حفاظا السنة لأنه قال لو الناس أخذوا بقول البخاري ماذا سيحدث؟ كثير من السنة ساضيع ساضيع فهذا تأويل من هنا ومن هنا والحق مع البخاري ليست معه هو ليس معه هو. أنا أقصد في أنه يعظم البخاري لكنه يضاعف القول وهذا اللي فعلته, فعلته عايش قف شعري مما قلت ثم قالت قالت من زعم أن محمد قد رأى ربه فقد عظم على الله يفريه والله يقول والاستدلال كان ليس بسديد قالت والله يقول لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار لأن, لأن نفي الأعمل لا يستلزم نفي ليش الأخص هو تستدل بالعامل هنا الدليل أعامل من الدعو وصوليا لا يقبل الاستدلال بمستهابه لكني أشير حتى لا أتواج أشير على أن مواقع بين الصحابة ليت اختلافا لا اختلافا في التقصير إنما هو في التطبيق أو في جزئيات أحد أفراد من كلية عامة متفق عليه مفهوم هذا الكلام نعم ومع ذلك وقع منه من خلاف موجود أما رايت ما قاله أبو باكر العمر قال ولدي نفسي لأخطللنا من فرق بين صلات الذكاء والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا أدناه إلى رسول الله سلام لقاتلتهم عليهم هناك رواية هذه لست صح أنه قال أجبار في الجهلية خوار في الإسلام يا أنت صح لكن مجن يستأنز بها هنا وهذا في, في, في الحوار والمناقشة من أجل الوصول إلى الحق في الخلاف الذي يسعى الخلاف الاجتهادي في في الاستنباط الحكمي من الدليل أما بالنسبة للعقيدة لا لا اختلاف بينه لذلك ولم يقال اعتقاد ربطنا القلب عليه. لا تبدين لا تغييف وهنا يقول الفرقة يقللهم ليست كثيرة فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه والدلعنا فرقه بهذه الايه والدلع انها طائفه بقوله وسلم ما ذا طائفه متحق ظاهرين كما سياتي قال اعتقاد الفرقه الناديه الفرقه الناديه هي التي تكتب لها النجاة طبعا اذا قلت الفرقه الناديه طب هي نجت والفرق الاخرى لا تنجو كافره نظر نضع في هذا الوقوف مع هذا الفرقه الناديه من اول تنجو من أول وهلة من أول مرة من أول ساعة من أول دقيقة من أول ما. ما, ما فعل ما أراك في العرصات يوم الكاملة رب ندخل أنت الجنة من أول, مرة. من أول, من أول وهلة فهمت؟ <تصفيق> فتدخل الجنة بغير سبقة عذاب ولا, ولا حساب هذه فقه نجت. نجت من العذاب نجت من الحساب نجت هي فرقة ناجية وهي طبعا كلام الإمام بن سميع لا يكون هكذا هؤلاء العلماء أجلاء ربطوا أنفسهم بالهوى والوجد وأيضا المنامات صحيح صاحب القرآن خطأ هذا صحيح ربط أنفسهم بإيش أسبر أنت أنت هذا الرجل لأنه خلاص عرفت مخرجه ومدخله قل ها. ربط أنفسهم بإيش بايش بايش العلم عند حضرتك ايش العلم ما هو الوجد والهوى والذوق والمنامات ايوه العلم انا اريد العلم الملعي علم وعلم الاسلام اصله اين مش شوف شوف يلقنونك هذه من باب الشفقه والرضا لا انا كذلك امي تلقنوك الان اذا نسمع لبعض لا في تلقين انا نفسي سمعت التلقين اذا العلم العلم لقيني مره ثانيه تمام مش هيعري استكرا علم الشارع عندك ايش المنام مش الله خيرا خير <تصفيق> جيد يعني نتفق انا وانت ان العلم هو ايه مش <تصفيق> <أسجل> <تصفيق> إذ... إذن هو الصحيح بذلك نقول بأن الفرقة ناجلت ناجلت حقا على اعتقاد النبي السلام وأصحابي وهي هي تنجو نعم أو الوهلة والفرق الأخرى لأنها حادت عن الكتاب والسنة تستحق العذاب النساء قال كلها في النار إما أن تقول بأن هذه الفرق السل... 72 كلها كافرة وإما أن تقول لا للأصل ناجل قال إيه تفترق أمتي أضاف الأمة له فالإسلام لكن أيضا يدخل ما يدخل من من, من, من, من, من, من, من أصحاب الفرق الكبرى ومنهم من كفرهم العلماء كالجهمية ومعروف ومع هذا الباب والرافضة هؤلاء أخبث خلق الله صحيح؟ فالحاصل بأنه قال فرق النجاة التي تنجو تنجو وكتب الله لها النجاة لا تكون إلا بما كان عليه النبي السلام فهو ابن كان يستقي الجملة التي كتبها من الكتابة والسنة ما يحيت وكما قلت كان عجوبة الزمان المنتمية أحضر المسند هو ما أحد حفظه في عصر لذلك هذا حدى بالذهب أن يقول حديث لا يعرف المنتمية فهو ليس بحديث ليس بحديث فهو استقاه من قوله السلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا وحدة كلها في النار إلا وحدة لذلك قال هي نالية فإذا هي نجت الوحدة التي والندات كتبه لما سئل النسلام عن الندات و Ausw وكيف هي هذه الفرقة قال ما, ما, ما, ما أنا عليه اليوم وأصحاب ما على ما أنا عليه اليوم وأصحاب فهذه الفرقة بعين التي لما سئل النسلام من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب للتبدئ لتحريف قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم أي يوم يوم النسلام عندما قال يعني ما كان على اعتقادي انا المسألة من جسال الزمان اعتقادي أنا واعتقادي الصحابة اللي تربوا على يدي أنا ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهنا قال الفرق النجي ثم قال المنصورة طيب إذا قال المنصورة أو الطائفة المنصورة هي الطائفة التي نصرها الله جل فعلا والله لا ينصر من كان معجا في اعتقاده بحال من الأحوال إلا كانت فيه مظلمة عنده هذا أمر آخر لكن الأرض أن النصرة لا تكون إلى الأهل ذات تامة كاملا فهنا قال الطائفة الناجية المنصورة المنصورة هذه ما تأخذ إلا من قول الإسلام لتزال طائفة عن أمتي على الحق ظاهرين لأن الظهور نصرة الظهور والنصرة لا تزال طائفة عن أمتي على الحق الظاهرين لا دروا من ولا ولا من خيزا لهم هذا إلى يوم القيامة ولذلك قال الله ورزاrés الله فأيادنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا فأيادنا الذين آمنوا على عدوهم أيدنهم نصرة عليهم فيا الذين امنوا على عدوين فاصبحوا ظاهرين فاصبحوا ظاهرين اذا الطائفة الناجيه قال والمنصوره اذا وصفوها بالصيف هل هو ناجية الاول ناجيه وهذه نلات في الدنيا ونلات في الاخره نلات في الدنيا ونلات في الاخره نلات في, في, في الدنيا من ضلال المعتقد في الدنيا من ضلال المعتقد حفظها الله لنا في علاه. وحماها ربنا لنا في علاه. وهذا لا يكون منه لا يكون لهم إلا بقوه التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم لا ابدا لا يمكن ان يحفظ عليهم الايمان والاعتقاد في القلب إلا بشده تحري التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنها نجات كما قالت زهري سفينه نجاة سنه النبي صلى الله قال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجذ هذه النجاة النجاة ليست النجاة هنا نجاة البدن لا النجاة هنا هي نجات المعتقد ليبقى إلى آخر يومه ثابتا عليه فيموت ويلقى ربه به يا أيها الذين عمانوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في هنا في الدنيا وناريها في الآخرة وأما نجاة في الآخرة في من المهالك نجات من النيران فيتدخل جنة مستبشرين متهللين فرحين بجوار رب العالمين سبحانه للا جانب أولاد فأصبع الوصف الأول أنها نارية اعتقاد الفرقة نارية قال المنصورة وهنا المنصورة تكون في الدنيا المقصد هنا المنصورة في الدنيا وهذه النصرة مع المعنى السديد في هذا الباب لأن الأيام دول لا يمكن أن يفهم من المنصورة أنها على الجوان منصورة لأن الله جعلها قال وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُدَاوِلُهَا بين الناس لا يمكن تلئي استقرارا لما سنتكلم في هذا لما نرى بأنهم لما, لما, لما القصواء البعيل الذي كان يركبه النسلم كان سريعا لا يسبقه شيء فلما سبق حصل الهم والغم على الصحابة فبين له النسلم ما اكتمل شيء إلا وإيش لابد إلى نصام وهذا الذي يبكى عمر المخطام عندما نزلت الآيات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعماتي وردينت لكم من إسلام بكى لما بكى قال متى منشنون الا وايه ونقص هذه سنه كونيه هل السنه الكونيه قال الله تعالى تلك الايام نداولها بين الناس قال ان الذين تولوا منكم يوم تلقى جمعان انما استزلههم الشيطان ببعض ما كسبوا اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم ولقد عفا الله عنهم فالحاصل منصور يعني ما قالوا امرئ من النصر ما قالوا امرئ ولذلك الامه الامه الان أين هي اين نصرتها أين الأمة الآن؟ طيب. الأمة في زيل الأمة صحيح؟, صحيح؟ ومع ذلك نستخدم انها ستتقدم الأمة بأسرها يقينا لا, لا ما يمكن أن نقول أن هذه المسألة فيها ما فيها ونولا لا سيحدث يقينا ولذلك قال إنسان بشر هذه الأمة بالرفع والسنة إلى يوم الدين بل قال في الرؤال أخرى بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين إلى يوم الدين إلى قيام الساعة سنقال الأمر إلى, إلى هذه الأمة فيكون المعنى أنها منصورة يعني هي منصورة في غالب أحوالها ومنصورة في مآلها ومنصورة في, في مآلها وطبعا إذا قلنا في مسألة النصرة المعنوية منصورة فكرا أن الأفكار المتضربة من أفكار المبتدعة والضلة ال ال ال التي تراها يمنا ويسارا ترى هذه الطائفة التي ثبتت على ما كان عليه النبي سلم وكان عليه الصحابة هي التي تطفو على السطح وهي التي تغلب كل هذه الـ ال ال ال الافكار اذا المنتمى يقول بان الفي وأن الخمس قال أفضل ما ينفق في في طلب في اهل العلم في اهل العبد قال لان اصحاب الثغور لي ليس الامر عندهم على الاستمرار حفر الثغور ينتهي الامر اما ثغور العلم فلا, فلا فلا يتوقف بحال البدع تاتي تطرا والمتهولون كثر وايضا الذين يعرفون بما يعرفون اكثر من من هؤلاء تطاره الان الذي يقول المهدي والثانيه يقول انه نبي والرابع قال تعالى خارج علينا بخيلي ورجله ليل نهار فكل هذه البدع وهذه المنكرات لا تتصدى لها الا المدقق من, من طلب من طلب من طلب العلم لذلك الثغر الاسلامي دائما دائما لا يكون محفوظا الا اهل العلم بل ورب العده النصره اصاله في الصغور الاخرى لا تكون الا اهل العلم كيف ذلك لانه لا يمكن ان يكون ان يكون ان يكون خالصا لربي جل في الذي به تكون النصرة والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبعث السريه يصوم الله في انفسه والى غير ذلك من الوصايا فالمساله كلها لابد ان تكون بضبط الشرع كل احوالها لابد ان تكون منضبطه بضبط الشرع فالنصره المعنويه والنسره الحسيه في الدنيا تكون لهذه الطائفه التي تمسكت بكتاب الله وسنه النبي صلى لكن الله علا له شؤون في عباده له حكم ممكن أن يؤخر ذلك لهم لأم... لأمور الاخرى ما يعلمها إلا, إلا الله قال النبيع المنصورة إلى قيام الساعة في قوله المنصورة إلى قيام الساعة أيضا هذا, هذا استنباه عشان ما ت... تعلم كيف هذا الرجل لا يتكلم من عند نفسه وعنده في كل لبزة قد أتى بها دليل في قوله من السلام لا تزالوا الحق الضغيرين لا يدروا من خلفهم ولا حتى تأتي الساعة هم على ذلك فإذا قال إلى قيام إلى قيام الساعة والصعيح الراجح المعنى إلى قيام الساع إلى قرب قيام الساع المعنى الصحيح هذا إلى قرب قيام الساع لأدلة كثيرة منها اولا قبض العلم جاءت متوفرة متوفرة على قبض العلم قال يرفع الجهل و... و... و... ي... ي... يرفع العلم يظهر الجهل قال, قال ان الله لا يقضي العلم تزاعavía من, من, من صدور العلماء ولكن يقضي العلم بقبض العلماء من ذلك ايضا في شوق الجهل يدل على ذلك من هذا البيب الصريح في قوله الله سلم ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وشرار الخلق لا يمكن أن يكونهم الطفل منصورة بحال من الأحوال فيبقى المعنى هنا إلى قرب قيام الساعة يعني قبل قبل حلول العشر آيات وهذا صحيح ولذلك عيسى عليه السلام سيكون مع أهل الإيمان ويخرج الله يأدود ومأدود ثم يأوي بهم إلى جبل الطور وهدعوا فيقضي الله عليهم ثم يعيشون سننا معدودة ثم بعد ذلك تأتي الريح تحت آبات المؤمنين فتقبض كل مؤمن كل مؤمن تقبض ولا يبقى إلا شرار الخلق نعوذ بالله من خلص ذلك إذن إلى قيام الساعة يعني معنى ذلك إلى قرب قيام الساعة إذن هو قال اعتقاد الفرق الناجية المنصورة إلى قيام الساعة لوصف الدقيق قال أهل السنة والجماعة مش بدل هذا؟ مش بدل العطف الم ليس هذا هو الوسط الثالث فكانه قال الطائفه المنصوره الطائفه الناجيه اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه حقا اذا اذا استائل عن اهل السنه والجماعه نقول له ارجع لما اصل تعرف من هم اهل السنه والجماعه عنده كان هذا وافق السلف املا عنده الطائفه المنصوره والطائفه الناجيه او الفرقه الناجيه التي وصفها النبي صلى الله عليه ما كان على ما أنا عليه اليوم واصحاب فقال أهل السنة والجماعة. شو فقال أهل السنة. قف عندها وضعتها خط. أهل السنة. فهم ما ندوا إلا بالسنة. ما كانت لهم النصر إلا بالسنة. ورفع السنة. ف فهنا لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد الأمة مثل ما أرشدها بالعرض بالنواجد, بالنواجد على, على سنة النبي السنة. حتى في الخلافة. النبي السنة يقول نبوة ورحمة. كلها رحمة. نبوة ورحمة. ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة ايش اللي جعلها رحمة على منهاج, على منهاج النبوة الذي جعلها رحمة انها على منهاج النبوة وكلما تباعدت عن منهاج النبوة كلما كانت مشقة ليس رحمة ظاهر قال ثم, ثم, ثم خلافة على منهاج النبوة ومنهاج النبوة تمسك بسر 갖نا الله سلم جدا قال الله وكمه وإنه من يعش منكم فسير بعدي اختلافا كثيرا ما قال استفلافا اختلافا, اختلافاً كثيرا فكانوا يقولون ما تعظنا بما بما توصي فقال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي عليها بالنواجذ اذا قال اهل السنه التمسك بالسنه والتمسك بالسنه واجب واصل اصيل لان جاءت الا به قالنا عليه الصلاه تركت فيكم ما انتم مسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة من احيا من سناتي من سنة قد ماتت فله أجرها وأجر ما بها وقال الله جل في علا فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجو في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلموا يستلم. تسليما وما كان لمؤمن ولا أمن لذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة لمرين لذلك قال الله سلام كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فالذي يسعى لإيقافه أهل السنة والذي يسعى لإيقاف من, من ينشر السنة دعك من هو في النار وفي الجنة أنت الآن تسعى لغلق باب ينشر به السنة كيف وصفك عند ربك الآن دعك من هو الآن الشخص كشخص دعه في النار يلقى في النار يدخل الجنة أنت لست ربا أنت لست ربا أصابتا لكن أنت الآن إذا كنت ممن يتسبب في غلق سنة في إغلاق باب تنشر به السنة فأنت عند ربك مسؤول في الصوت عن سبيل النار. ولو لبث عليك الشيطان الي نار صباحا مساء في أي شيء أخر فأنت فأنت ما, ما, ما, ما مغرور مغبون. لأنك ساعدت على غلق باب, باب السنة والسنة هي الندات لذلك قال أهل السنة والجماعة ما معنا الجماعة أنا ممكن أقول أهل السنة والجماعة عن أهل الاجتماع وهذا حق لأنهم لما ندوا لما كانوا على النصرة اجتمعوا وهذه دلالة واضحة حجلية من كلام حديث بأن أهل السنة لابد أن يجتمع نعم. تفهمون؟ نعم. أخطع زراعي ولا أبقيت من قال نعم يجبني إيش اللي فهمون؟ أسكت ماشي جيد لكن أنا أريد التأصيل فيها صاحب القرآن نعم طيب هو الحق السنة جمعتهم السنة جمعتهم فإن وجدتهم على اجتماع فهم في سنة وإن وجدتهم على فرقة فهم في بدعة وهذا ليس من كلامه حتى ما يقول أيضا من هذا فهمك لا دعنا من فهم. هذا كلام حذيفة كلام حذيفة قال السنة تجمع والبدعة تفرق لذلك القنابل الانشطرية خمسة بعدين بقوا سبعة سبعة بقوا تسعة تتعة تلتاشر أربعة هذا مبتدع اليوم بكرة مبتدع بعد مبتدع والذي بعد فهذه المصيبة الكبرى التي نعيشها هذه المصيبة الكبرى التي نعيشها قنابل شطرية وهذا هذا التفرق دال دلالة واضحة على إيش البدعة البدعة ليس من كلامي هذا من كلام حذيفة قال السنة تجمع والبدعة تفرق السنة تجمع ولذلك قال أهل السنة والجمة الاجتماع فما جمعهم إلا فاجتمعوا على السنة فاجتمعوا على لبهادي من صفاتي أنهم مجتمعون على على سنة النبي س самое مجتمعون على سنة النبي رسال confiance فإن ولدت منهم التفرق والتشرثهم يعلم أنهم ليسوا على السنة يعلم أنه قد دخل الهوى دخلت البدعة ففرقت وإذا أخذنا في الفردة فقط لتعريفها فالجماعة قد عرفها العلماء من الجماعة ابن مسعود بين ذلك وابن مسعود وإسحاق وابن البارد قال الجماعة العلماء, هم العلماء. وهذا الصحيح بهم تعرف السن بهم تعرف السن وقال أهل الاشن هذه الجماعة لكن اوفق الأقوال قول ابن مسعود أو قول ابن مسعود قال الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدا الجماعة أن تكون على الحق والحق هو الوجد والمنماثل صحيح دي دي. دي. أنت, أنت. الحق نعم الحق نعم ما الحق ممتاز جزاك الله خلي الحق والكتاب والسنة ما حق إلا الكتاب والسنة فذلك قال الجماعة أنت إن كنت على الحق ولو كنت وحد أنت الجماعة لذلك قرأ إن, إن معاذا كان أمة قال أبن مسعود إن إبراهيم كان أمة فقال إن معاذا كان أمة شوف يراجعونه فليما لأنه كان على الحق على الكتاب والسنة وكان أمة الحقا يدعو إلى الله الذي فيه علام فهنا قال أهل السنة والجماعة فقد اجتمعوا على سنة النبي السلام وهذا مقصد من مقصد الشريعة هو الاجتماع والالتفاف حول السنة والإتلاف والمحبة وأيضا التوافق دون التناثر دون الاختلاف هذا الأصل في الجماعة ولذلك قال عمر المخطط وهذا السنة صحيح وإن كان مرفوعا طعيفا قال الفرقة عذاب من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة ولذلك نهى النهي السلام عن, عن الفرقة وأيضا نضر على قد نفر الأمة بأسرع عن الفرقة قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب في حكم قال الله تعالى وَلَا تَكُنُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا من بعد ما جاءهم بينات لهم عذاب عظيم ذات النبي صلى قال فساد ذات البين هي الحالقه لا اقول تحلق الشعر ولكن اقول تحلق الدين لما, لما قال للانصاري يا الانصار حدث المشد الانصاري والمهاجري فلطمه وصفعه المهاجري فقام الانصاري فقال يا الانصار فقام المهاجري ايضا المهاجري اذن وقال ايش يا الا ماذا قال محمد صلى الله بين اظهركم ابي دعوه الجاهليه بين اظهركم دعوها فانها منتنه زي قال أبي لما اشتد الرجل الذي دعا بالفرقة وبالجاهلية قال أعدد كذا ثم قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يتعذى بعذاء الجاهلية فأعضوه بهنى به ولا تكمن فهما الجماعة التي اجتمعت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى الجماعة. هذا معنى الجماعة ذلك قال أهل السنة والجماعة وكما قلنا بأننا بالسلام قد قال بذلك قال, قال تطاوع ولا, ولا تختلف وقد امر بالاجتماع دون الافتراف قال اعتقاد الفرقة النالية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو هنا الآن يبدأ يبين هذا الاعتقاد بعدما شوق بعدما قال هذه الجماعة بعدما قال إذا أردت أن تأتسي تأتسي بهؤلاء وهؤلاء ليسوا شخصا أهل السنة والجماعة لك تتعبايا فمن لبسها فكان أهل السنة والجماعة فلابد أن ينزل تحتها الناس لا هذا وصف من انطبق عليه الوصف صار منه ومن حاد عنه بقدر ما حاد عنه ينتقص منه بقدر ما حاد عنه فهو وصف فمن نزل تحت الوصف كان كان منهم. فقال وهو الإيمان بالله أول الاعتقاد الاعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالله دل في أولا الإيمان بالله واصل الإيمان التصديق أصل الإيمان التصديق ما هذا لما, لما،, لما الأمور الشيقة تنتهي بسرعة بهذه الطريقة نعم يبا إذا نبقى قال النبي ال كنا الحديث اللي قال اصل اعتقاد هؤلاء الايمان بالله واصل الايمان التصديق كما قال العلامه وما انت مؤمن لنا ولو كنا صادقين صحيح هو التصديق المقلوم بالاذعان والتسليم وياتي بالاصطلاح فيتعدى بنفسه فيتعدى بالباء وتعدى بالله وكله متلازم إذا تعدى بنفسه فيستمر وإذا تعدى بالباء يلزم التعدي أو يلزم التعدي بالله تفهمون؟ لا. أعرف, أنا لا تفهمون أعرف لكن هناك من يفهم المجنين في يعرفون هذا يوسف المفروض تكون عرفت أنت هذا مرة على دينك قبل ذلك مرة على أذنك هذه قبل ذلك مر ولما مر؟ أيوة، أسؤال، هل قر أم لا؟ يتعدى بنفسه فيكون بمعنى الأمان لإله في قريشه فهم، رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعامهم من جوع وآمنهم من خوفه فيكون بمعنى الأمان وهذا حق لأنه ثمرت الإيمان جاء قال النسلم لا إيمان لمن لا أمانة لا إذن الإيمان سمرته الأمان أو الأمانة ويتعدى بالباق ويكون بمعنى التصديق آمنت برسول الله وما جعل رسول الله يعني آمنت صدقت بأنه مرسل من قبل ربي وصدقت برسالتي وشريعته آمن الرسول بما ونزل من ربيه ومن كل الأمن بالله وملائكة وكتبه ورسله صدقوا بذلك وبالله وهذا عصف الإيمان هنا الآن وباللام بمعنى الاتباع والانقياة وهذا لازم للباء اللام لازم للباء لا يمكن لباء لا تكون بدون اللام تقول آمنت له يعني انقضت له قال الله للعلى فآمن له لوط يعني اتبعه واحد فقط من كل أمة هو لوط فآمن له لوط والإيمان بالرب والإيمان بالرسول يستلزموا الانقياد للرب والانخاذ بالرسول ذاك تعمى من راضي بالله ربه أو بالإسلام صلى الله عليه وسلم نبيا كلها انقياد كلها انقياد واستسلام فمن زعم إيمانا به لابد أن نرى منه إيمانا له مفهوم من زعم إيمانا به لابد أن نرى له إيمانا فإن لم إلا نرد إيمانا له وقلنا كذب فعلك زعمك زعمك كذب فعلك زعمك لأن الإيمان به يتزم الإيمان له الانقياد أن تتوم رسول إذن اذع لما أتى به من الشراع وعمل بها فقال الإيمان بالله وَلَا يَسْتَتِمُّ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ جَلَ فِعُلَى إِلَّا بِهِ مُور ثلاث الإيمان بوجود الله جللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الإيمان بالأسماء الحسنى والصوات العلا الإيمان بإلهية الله الرافعلات ويهيأ إلي أنني فصطت القول فيها عند بداية عند بدءة المحاضرة الكتاب صحيح أو لا؟ يبقى لنا كلام فقط على الإيمان بوجود الله هذا لأننا نتكلم عنه الإيمان بوجود الله الرافعلات لأنه لا يمكن للإنسان أن يصدق شراء ناس دلت أن من الله الرافعلات ولا يؤمن بوجوده الإيمان بوجود الله يذل عليه إيش إشدال من القيادة، لي者 الانت cima الامام بوجود الله كيف تستدل على وجود الله؟ بقى الفترة والثاني والصحيحي ردنا Take racers الله يعرف ما 예처 هزال الشرة اولا الشرع ا belonging في وجود الله بالشرع الا deu والحد الا town with eingangs الاlair صحيحة الا sein الا pay precis Frank is dignity هي هي هي النظر لآيات الله في اذا فيها انها تاتي بايش بالعقل ان ما يوجد الا شرع ذلك قال الله انا الخالق وانا الرازق وانا المدبر قال الله الذي في اعلاه لا خالق كل شيء وقال الرحمن عش استوى ففابلغك بانه على العرش استوى ولذلك الانسان قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يرفع القسط واخفضه سبحانه جل في علاه فالشرع قد دلك دل على وجود ربك ذلك في علاه ذلك أنكر الله على من أنكر الوجود قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون طبعا الإجابة خلقوا من غير الشيء الإجابة هذا عند العقلاء الإجابة مستحيل ما في شيء إلا لابد من يكون إيش. من أوجده صحيح أم خلقوا من غير شيء أم هم هذا ارتقاء في المناظرة هو الآن في إقامة الحجة أنت أصلا تقول لا شيء يوجد إلا بموجد فنقول أنت أوجدت نفسك لا بد يقول إيش لا أم خلق السماوات في حد يستطيع يقول بذلك ما في أحد ما في أحد يستطيع أن يزعم, أن يزعم ذلك فإذا الله رعلا والله قال الله قال وفي السماء رسقوكم وما وما خلقت جن وإنس إلا ليعبدون وجود الله لفعلها بالشر وبالعقل وبالعقل بالنظر إلى آيات الله لفعلها هذه الآيات الباهرة القاهرة تدل على وجود الله لفعلها عربي يعني ليس, لا لا ليس له علم لكن انظر عنده شيء من النظر قال ان الأثر لا يدل على المسيح وإن البعر يدل على أهل قال قال فسماه ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج لا تدل على اللطيف الخبير استدل بدل العربي الأخر كان أقوى نظرا عندما قيل له كيف عرفت ربك قال بالغير كيف عرفت ربك قال بالغير حتى لا تنام أنت الآن. هل أنت متأثر بالسفر إلى الآن لم تنام أما ماذا تفعل الآن لا تدري لا تفسير له خلاص. أنا مفسر لك أنت تنام إذن فسر لي ما قاله الأعربي قال الأعربي قال, قال عرفت ربي بالغير يوسف تعاقب ليلة النهار ممكن تدخل يا يوسف لكن أنا أعرف أن أنت ما تريد ما, يعني ما, ما, ما تقصده أحيب الإجابة فيها شيء من الصح أحيب أنت بتستأذينه وترفع عينك يعني خائف منه هذا رجل ما تستطيع بجانبك حتى نأمره ما تحسب أنه ضخم يستطيع فعل معك شيئا أنت بتستاذنه بعينك لا انت نظرت له اولا الآن يرى تحيل عليه نعم احل عليه تفضل كل يوم هو في شوف شوف يعني بيخذ انت سؤالك هذا عندنا سهل نسير نحن اهل ليبيا راسا ليس في فاهم وصدر الباب بالتالي يعني فاهم خلاص انهينا لك المساله نعم قال عرفت رب بالغير اضطر في التقلبات التي تحدث رجل يبكي ترى يضحك في نفس الوقت مش ان نفس قال قال يضحك ربنا من عباده يخنقون مع قرب غيره مع قرب غيره لان شوف يقنط الآن يخنقون منزل اول المطر ماذا ترى ترى كلهم امل بعد ما, ما بعد ما قطع الياس احبال الحياه عندهم ترى ان الامل انفتح على آخري عندما وجد المطر وهذا بفضل الله جلالا فعلاء وأن ذلك ابن عباس قال هو الذي أضحك وأب فهذه ذلالة على عظيم ربوبية الله جلالا فعلاء بالنظر وذاك أمر الله جلالا فعلاء أفلم ينظروا, إلى إلى ينظروا في مركود سماوات الأرض وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلوه كل ذلك الآيات هذه آيات بهرة على وجود الله جلالا فعلاء عقلا بالمقدمات والنتائج انا كنت في ستة طباء كانوا في الجمعة اتصلوا بيها قالوا لي هؤلاء ملاحدة خلاص ملاحظة لأحد انتشر كان في الجماعات عندنا في نصر شديد جدا فقلت ائتوني اتو به فجاء وأنا هو الأول شيء انت كلمت فيه الولد كلام زكيا قلت له إذا دخلت أنا الآن على البنش الطاولة هذه الدكتور دخل أو ما دخلش الطلب دخله فوارده على الصبورة كلام مكتوب ماذا تستفيد وماذا تفهم وتعقل عندما تجد كلام مكتوب على الصبورة ودخلت عنه وما في أي أحد, احد مرتضى يجيب قلت له أجب الآن أنا ما سيبه أحيد شددت عليه فما حاج قال هذه دلالة على أن هناك من, إيش من كتب قلت هذا بطولك هذا أنت وأنت شددت عليه قلت رو أنت الآن أوجدت نفسك الطبيعة أوجدتك مش لابد أن يكون من أوجدك هو لما حار ومعه طبعا غربت حجاته فضل للفعل لكنه ماذا قال لي أعجب ما سمعت منهم يعني قالوا لي تريدني أن نؤمن قلت نعم قال نرى ما رأى إبراهيم ثم نؤمن. هذا إيمان منهم أولا أنهم أمانوا أن إبراهيم حطل معه هذا أصالة فهم مبطنه الآن بغباء فهي المسألة مسألة شيطنة ومسألة كأنهم يعني يرون أنفسهم في ذلك وخلاص والهوى في هذا الباب فأنت العقل ما بد أن يدعم بوجود هذا. الذي فعله وهذا الذي حدث مع أبي حنيف عندما جاه قوم من الكفرة قال دعوني الآن أنا مشغول هذه مسألك ومسألة هي أجسيرة مشغول قالوا وما, وما شغلك؟ قال سفينة س... سفينة يعني تعب البضاعة وتسير وحدها دون ربان في المياه ثم عذاك ترسى في المرسى وتفرغ هذه البضاعة وتمشى قالوا, قالوا دون قائد أعجبتني هذه أدهشتني قالوا هذا لا يمكن هذا جنون الذي فقل به مجنون قال أنتم تقلون على سفينة وتقلون على مجنون وهذا الكون بالمرمي الشسعة شمس وقمر ونجوم وسماء ذات أبراج و... و... و... و... وأرض ذات فجاجة تجعلونها دون خالق فأمن وأسلم فالعقل يدل على وجود الله بفعلها وأيضا الفطرة انت مجبول ترى نفسك يعني أنا أعلم أمريكية كانت كافرة كانت كافرة لكن كانت ينازعها كلما تدخل مكان الكافرة فيها ينازعها شيء وتبكي ما تعرف لمن لكنها حكت لي حكاية ظاهرة كيف مسألة قالت كانت تشتد عليها المسائل تنزل عليها تطرى بلاية فما أجد, نفسي أجد في نفسي الانفراج إلا وأنا ساجدة وما أعجل هذا السجود قالت فاشتد عليها البلاء في مرة فألقيت نفسي في الأرض ووضعت رأسي على ما تعلم أنه سجود ولا سجود يعني هي في هذا الذهب وقعت رأسها بكت فقالت فوجدت انفراج شديد بعد ذلك علمت أن هذا وضع يحبه جدا المسلمون فسألت عنه فعلمت أنه سجود وأسلمت وأسلمت وحسن أن أسلموها بفضل الله لأننا في فالحق أن الفطر أم أجبول أن قال خلقت عبادي إيش حنفاء يميلون إلى التحجن الشرك فجاءتهم الشراطين فاشتعلتهم عنه وذلك قال نمسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه فأبو يسلمانه يمجسانه ينصرانه حموت حموت أسلم فإسليماني هذا وضع على هذا حديث موضوعه الآن لفظة موضوعه وانتم ما شاء الله نائمون فأبواه يهوداني أو ينصراني أو المجلساني ما قال يسليماني وعند بعض الرحمن المحقين يارب أن الكلام هنا في مسألة الفطرة على الإسلام على خلاف بين العلماء لاتنا بصدر التفصيل فيه لكن هو الفطر السليم وذلك هذه التي حدد بهذا العربي إلى أن يغلب الجويني لما قال الجوني كان الله ولم يكن شيء يعني ولا عرش ولا شيء كان الله ولم يكن شيء وهو الآن على ما كان عليه يعني, إيه؟ يعني ما في شيء الرحمة عاش استوى وهو الآن على ما كان عليه فالعربي قال دعنا الآن من الفلسفة والصفصطة قال أنت دلني يعني كلما ولدت في نفسي شيء أريد أن أدعو أرفع عيدي إلى السماء من وين أتت هذه أنت موقع تأجد واحد بيرفع عيده للأرض بيدعلها بخلفها كده خلف أذنه متى الاهداف اعزائي النويد اردد يدعو اين ارفع يدي يدي للسل... السماء توجه الى ماذا قال الجويني وقف امامها ماظما ضرب على راسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمدان حيرني ماذا أفعل مسألة مسلمه في هذا البث الفطر ايضا تدل على والحس يدل على... يدل على وجود الله كما كم وكم من داعي دعا وفورا استجاب الله له كم, من كم وكم من داعي دعا وفور الاستجابة الله ولو كما ترى في الاستجابة بهذا على ما جاء في الاستسقاء أن السلام كان يقطب الجمعة ودخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعياد فازع الله لنا صحيح؟ أنس يقول أن السماء ما, ما فيه أي, أي قصر قال فرفع المسلم يدي فدعا فوجدنا السحابة قد أظلت الناس فأمطلت أسبوعا كمها وهذه من علمات النبوة دعا فالتجاب له فيه قال ما نزل إلا والمطر يتحاضر, يتحاضر من, من بين من بين الحياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء الرجل في الثاني ماذا قال هلكت أيضا من من كثرة المطر وليس من قلة المطر قال لما حوالينا ولا وكانت كذلك وهذه من علامات النبوة حتى بذلك يدل على وجود الله في هذا معنى الإيمان بالله ونقبل إن شاء الله في الدرس القادم لأن الوقت قد يعني انتهى من وقت كنتره كنتره نعم لو في اي سؤال اتفضلوا حتى ندخل على الترمذي ان شاء الله النصر من في الامار وفي ان النصر الحسيه والنصر المعنويه <تصفيق> ان, أن ينتصر على اعدائه والنصر الفكري ايضا <تصفيق> القياده والتسليم نعم فيها دي ممكن في البلد العلماء النذره يشمين باحد السنه دول دول دعونا ولكن دعنا المشاركون نعم ماذا ده المقدمه في البلد تفضل يفرقون يفترقون تقصد هم يدعون أنهم أهل السنة ويفترقون أحسن تأخذت يدعون في عندهم بعض الخلف ولو كان أهل السنة حقا لا اجتمعوا لأن السنة تجمع ولا تفرق البدعة هي التي تفرق أرأيت ما قال ابن ثمية على النصارى قال ما جرسوا تسعة إلا خرجوا عشرة ما فيش توالد بينهم لا في الافكار نعم دخلت 9 نزلت اخذ ترى 10 وهكذا لا اهل البدع يكونوا يكونوا كذلك زي كده ترى كل اهل البدع لما ترى الرافض كم, كم من الفرق التي التي توالت من من هذه من هذه الفرق التي اخرجت من اليهود والنصارى الجههميه كم وكم من الفرق المعتزله كم وكم فالبدعه تفرق الناس نعم طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد